إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا فإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما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 قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما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 والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك بإلاه ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلوا مهام فبئس المصير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 حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر